لترونها عين اليقيم ثم لتسألن يومئذ عن النعيم الله اكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله أكبر الله أكبر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 قل أَعُوذُ برب الناس ملك الناس إِلَهِ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور النَّاسِ من الْجِنَّةِ كبير